فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير درني ومن خلقت وحيدا وجعلت له لم منبودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٍ يُؤْثَرْ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرْ سَأُصْلِيهِ سَقَرْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ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 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرْ كَالَّا وَالْقَمَرْ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرْ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرْ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرْ نَذِيرًا لِلْبَشَرْ لِمَنْ شَاءَ